لله جل وعلا ما في الإنسان جبهته فإذا ارتضى أن يجعلها في الأرض في التراب بجهاب لله فإنه لن يحكم من الله رحمه فرعون كان يقول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 وطوبى لعبد انار قبره قبل ان يدخله وارض الله قبل ان يلقاه وصلى قبل ان يصدع